الاخير عن وصلنا بعد ما اتكلمنا أنا, انا بعيد معك ثاني هو براجع الفرق بين الاصل والاصول ما هو اصل الدين الادله على ذلك الادله على الفرق بين الاصل والاصول وبعدين الادله على على اصل الدين انه لا اله الا الله الأصل المطلق كما قال المفهمي رحمه الله في العقيدة التدموريه وابن رشد وغيره لما قال واصل الاسلام المطلق هو لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قلنا عايزين نقول معنى هذه الكلمه ايه ذكرنا كلام اهل التفسير وذكرنا اقصد الايات مع بعض كلام اهل التفسير القرطوبي والقاسمي وغيره فيما مر من الحلقات وذكرنا بعض احاديث من السنة ايضا احاديث معوية بن حيده رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايات الاسلام قال قل استمت وجهي لله وتخليت تخلين ده طبعا ده, ده يا اخوة الموضوع ده مهم جدا عايزك تفجوه وتخزمه وتذكره وتفهموا يعني اوقع تغنله. فقص دي وحنا في زمان فتاة عمالة كديدة جدا. المذهب التلفيقي اللي ذكرت لك قبل ذلك بيكلمك عن دودة. هيكلمك بكلام دين وهتفجر في النهاية اللي بياخدك فتاة بيد عن الدين. يعني بكلام بكلام شرعي الانوان العام. بعد كده هاخدك في مكان تاج. فخلي بقى لك انك تبقى محكم لهذه الرسولة. اه... آآ. واحنا بنبحث بالوقت ناخد كلام اهل العلم عشان نطلع في النهاية اصل دي معناه ايه لا اله الا الله ايه ترجمة لا اله الا الله قلنا طائفة من الايات طائفة من الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله حديث عمرو بن عرسة رضي الله عنه وهو حديث في غاية العظمة وسيأتي معنا ان شاء الله بعد كده في موضع آخر وهو موضع الفطرة لكن اللي هو إن شاء الله جيدة لكن خدنا منه المقطع ده إنه إيه قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه كنت وأنا في الزاهلية أظن أن الناس على ضلال وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحيتي فقدمت عليه. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قوم فتلطفت حتى دخلت عليه لمكة فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت بأي شيء أرسلك الله أو بأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الاوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا خلي بالك بقى بقى هو دي الحته انا عاوزها وعايزني بقى نيجي بعد كده ان شاء الله نقص هذا الحديث في خطيئه الفطره لكن عايز اقولك لك هنا شفت المعنى ده عشان كده ذكرنا المعنى ده وكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب لو تذكروه في اخر اللقاء آخر اللي فات وذكرنا آآ آآ آآ آآ كلام اللي خلصنا منه لكلمه كلام, كلام ابن تيميه رحمه الله ان اصل الدين هو الاقرار بالله عز وجل وحده لا شريك له و الاقرار بالله وعبادته سبحانه وحده ولا لا شريك له ومخاصمه من كفر فاكرين النص ده قلنا هو دخل كده بقى ادي تعريف اصل الدين هو يبقى اصل الدين لا اله الا الله هي إيه قال ابن تيميه رحمه الله وإبراهيم وموسى قام بأصل الدين الذي هو الاقرار بالله وعبادته سبحانه وحده ولا لا شريك له ومخاصمه من كفر يبقى هو ده الاقرار بالله وعبادته سبحانه وحده لا شريك له من كفر يبقى عندنا الايمان بالله والكفر بالطاغوت وبوده ادي هو ده اصول هي دي معنى لا اله الا الله عشان كده قلت لك ان البعض الكلام المشهور عندنا بيقول ايه بيقول لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله صحيح لا معبود بحق الا الله طيب إذا المعابد الاخرى ايه باطله نصلي بقى على دي كمان بعد ذلك يقول لا معبود بحق إلا الله والكفر بكل معبود بسواه فقد يقر الإنسان أن الله عز وجل وحده لا شريك له ثم هو بعد ذلك يدخل آلهة أخرى لك من المسألة دي هي دي القضية اللي احنا بنحياها اليوم ان احنا أكتر ناس بنتكلم عن تحكيم الشريعة ثم نحن من نطالب نطالب دستور على فقب يا جماعة الخير هو دستور ده ما هو ده غير شريعة ده الديمقراطية دي خاص مش الإسلام كلام خالص تعيده بقى وسات ان شاء الله في تعريف الديمقراطيه وكده لكن ده معناه ايه معناته عندنا الانفصام في, في, الحلقة الانفصام في انفصام, في انفصام وقع بين الذات فخالف بين الخلق والامر ألا له الخلق والأمر خالف بين ذلك نسيت ان شاء الله عاوز الكلام شويه لكن احنا خلاف في المعنى ده يبقى الاقرار بالله عز وجل أن تؤمن بوجود الله عز وجل وعبادته وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فكنت كل آية وكل حديث أنبه على المعنى ده عشان نيجي في النهاية بقى هو ده معنى, معنى لا إله إلا ولذلك لما نيجي بقى في شروط لا إله إلا الله على الثاني الشروط سبعة كان في شرح الشيخ المراز يحط عليهم كده بين خلو سين يقول إيه يقول والكفر بكل ما يعبد للمجرد والكفر بكل ما يعبد للمجرد فايحة الشلسة وما تضمنها لكن كان بنصف على ده برضو عشان ايه فهم المسألة يبقى خلي بالك معايا في الـ في الـ في هذا الفهم طيب قبل بقى ما نشرح مفردات مفردات قطل الدين ولا بيه سأقول لك كلمة تيتها في نفسي انها لو سألتك النهار ده مسلا على المحمود كده والله يا جماعه انا عاوز مثلا اشتري ما محمول مثلا اشتري محمول مثلا ايه احدث حاجه طالعه مثلا إيه بس ولا دي احدث حاجة طلعة وانت من فرعون يعني احدث حاجة طلعة ايه دلوقتي مثلا ايفون ايفون ماشي, ماشي انا عايز اشتري آيفون كويس بالله عليكم مش كل حد فيكم هيتكلم من جناب طرقات اللي ما بيسبق طلب العميل واللي جاي يحضر يقعد سامع مع بعض دروس التوجيه واللي كل فبقتنا هتكلم وتقول لي انزل شارع عبد العزيز اشتري من فلان اعمل كذا خلي بالك ده في علوم كذا اقول لك انت وارثه منين يا ده هقول لك الجواب انك مهتم انت مهتم اللي يكون في جيبه تليفون ومهتم ان التليفون, التليفون يبقى كويس اسمع بقى كلمه ابو حازم رحمه الله وهي كلمة مبنية او الحية. ابو حازم من سادة التابعين. رحمه الله. قال ايه بقى ابو حازم? قال رضيت من احدكم ان يهتم بجينه كما يهتم بنحده. لان يكون جايب جسمة عزك الله جديدة. او شبشة او صندن او او حاجة. اه بتعمل ايه. تدخل المسجد تحطه قدامك حريش جدا يا قدامك في المسجد. بحاول ان كده وعايز ياخدها في وكل في الحرم بنشوف ناس ماسكه فيهم بيصليوا ماسكه فيه ايد وبطرح باط حالفكره ده من ما انا دي فكره ان هو عشان ما يغلطش في نفس الموضوع ده اني لان انت ممكن تسيب الشيب شيب مره كمان سكت حلو قوي و و, و, كنت و كنت في الحرم وبعدين ايه حبيتهم طوف كده وما عيش حد من الاخوه كما الاخوه طيبين دول ممكن ايه انا طوف وما ياخدوا مني حاجه هما يتوفوا وانا من حاجه انا كنت لوحدي لوحدي كده فبعدين لقيت واحد موجود بس فايض حطيت شيف كده جنبه على ان يعني إيه يعني تبقى خد بالك في اشاره دي اشاره خلي بالك قفت جدا فطبعا اكيد المهم جدا انك تبقى ايه أه تبقى ده ما ايه الفرق بس انا عايز اقول شفته وهو مهتم ازاي ازاي هاتان الموضوع ده من زمان ان بحاول بيقول لك خليك مهتم ب ب ب انك تربطه بملك وبن انا رضي كده انك انت كده كما تفهم من احنا عايزين نهتم ده فلذلك انا عايز اقول لك عايز افصص لك الموضوع بفضل من الله عز وجل مش من عندي ده كلام انا بنقله من ليس لي فيه اي حاجه انا بنقل كلام اهل العلم الحمد لله هذه مواضيع متفق عليها او اعتقد ان حاجه في أخلاف دي فيها خلاف ولا حاجه دي مواضيع متفق عليها فانا بنقل لك كلام اهل العلم اللي انت لازم تدرسه تفهمه وتعرضه على قلبك عرضه وتؤمن به ايمانا وتخالف به الدنيا وما عليها اخد بالك ولا يهمك طالما تصدقت من ذلك خلي بالك من ده بقى فاحنا هنيجي عند اصل الدين ده بالله وعبادته وحده لا شريك له والكفر بالضغوط وبغض المشكين هنيجي بقى نعمل ايه هنيجي نبص واحده واحده في المفردات كده ايه الاقرار ايه عباده ايه العباده إيه اللي لا شريك له الشرك الاكبر اللي هو و ايه هو جود المشركين هنقول ايه في في, في الموضع ده لكن في مقدمة بين ايه ده يجال يجب لك وهي انك لابد ان تعلم ان هذا القدر هذا القدر اللي احنا والنادي يجب ان ده معروف بالعقول والفطر وخليها لك لا عليك انت احنا كده بقى هنخلش في كلام مركب في قواعد خد نخليها لك من الكلام ده ده معروف بالفطرة اقول لك كلام مختصر كده يعني مثال مثال جيد قوي في حد عمره بيعمل اختراع ما بيكتبش اسمه عليه يقولك احسن التاريخ وممكن ما يطلعوش خارج خليه مخبيه لحد يقدر يطلعوه بشكل كويس عشان يبقى هو باسمه وموجود عليه وكان بقى من الحاجات اللي بتعمل مشاكل كبيرة عشان حد في الاختراع بتاعه ولازم اعمل براءه اختراع وحاجات دي كده صح اهو الكلام ده يا اخوانا ما فيش ابدا بلد من البلدان بتصنع حاجة بتخترع حاجه الا ويكتب عليه صنيعة في كذا صح صنيعة في كذا صنع في كذا فيلم ألمانية كذا, في كذا. صنع في كذا ما ينفعش يكتمش عليه إلا كذا ده دفع حتى أنا ما ينفعش حد يدخل فيها الله عز وجل له المثل الأعلى في السماوات والارض عز وجل لأن خلقك واخترعك لكن ما اخترع فيه شايفين في أي عشر عليه لا البادية عز وجل يوجد معنى اسم البديع الذي اخترع الأشياء على غير مثالي سابق على غير مثالي سابق ولذلك نوى الله الخلق حتى يتألق في قلبك توحيده تبص تلاقي تسح الحمراء وتسح الصفراء وتسح النص نص تبص تلاقي جوتة وحمراء وتلاقي برح تزا وتلاقي بمية ف... تنوع الخلق تلاقي وحيد القرن عنده قرن واحد بس زي الجاموس عنده قرنين تلاقي عنده الغزال عنده, عنده, عنده, عنده جدا طويل واحد الحصان دماغه مرفوعه الحمار دماغه ملدقه التنوع الخلق يدلك على عظمة الله عز وجل انك ساعه ما تشوفني انا من ابدع الحاجات دي اتعملت كده ازاي ابو نواس كان شاعر ماجن يا اخوه الاخوه المشتهرين بالادب والشعر وكده درسوا لغة عربية يعني كده كانوا عارفين ان يا ابو نواس كان شاعر ماجن كان يفضل يتكلم عن النساء ويتكلم عن حاجات وحشه كده وكلام مش اللي هو ده المهم هذا الرجل مات فتقفف النوم قالوا له ما صنع عليك يا رب قال غفر لي غفر الله لك لما تكلمك كان كل حاجه صعب قوي يا ابو نواس قالوا لك كيف ذلك كيف غفر الله لك قال ببيت بيت النرجس عارفين يا اخوه ايه هو بيت النرجس حد في بيت النرجس عارفين اكثر شجره النرجس؟ يعني تعرف نرجس نرجس النرجس الناس القدام القديمه كان زمان في المدرسه في المحفوظات بناخد عمر ونرجس كان عمر وامل كان بنعملهم حاجة ونرجس النرجس ده النرجس لما تشكل بالين خالص ظهر كده تلاقية ورقة بيضة ومن القوة القد تحت صورة من قوة طفر فأبو نوات قال فيها شهر بيقول لك إن إن نرجس آية من عهد الله قوة شكل الذهب ومن براشة الفضة هذا يشهد على أن الله وحده شريك. لا شريك له ألقى أتأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع الملك عيون من لجين فخسات لأحتاق هي الذهب السبيق على قدر الزبرج بشاهدات دعم الله ليس له شيء فغفر الله له بذلك خلي بالك ابن القائد يقول التوحيد كالشغب في السماء إذا أرادت الشاقين أن تسمح قذفتها هذه الشغب وكذلك التوحيد في القلب كالشغب في السماء إذا دخل الزنب قذفته لشغب التوحيد لن يثبت على قلبك زنب أبدا طرم التوحيد حي في القلب عشان كده الصحابة قالوا ايه لما قالوا اتينا نبيس صلى الله ونحن فتية حزاورة فتية صارين كنا حزاورة صارين فكان نبيس صلى الله يعلمنا الإيمان فتعلمنا الإيمان قبل القرآن عشان كده ده بيستدل بيهر علمها لانه قالت ايهولا ايه علم الناس العقيدة الاول قبل اي حاجة علم العقيدة خلال لي احفظ بصيرتون غصارين لو بيصال ممكن فصال دولت خلاص يعلموا العقيدة اول ما تعلمه فهمت؟ ال هناك الكلمه في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو في هو يا هو في هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ثم رجعوا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو كما كانوا أولا. هو هو التوحيد في القلب قوة التوحيد في القلب بتبقى لها أثر عظيم جداً فخلي بالك اللي تفرش ده جوهرة عظيمة ليك أن تفرط فيها في مناط مناط إنك هتبقى بكرة إيه هتبقى بكرة حي هتبقى في الدنيا حي ولا ميت وهتبقى في الآخر في الآخرة من أهل الجنة والسعادة أو من أهل النار والشقاء نسأل الله عزوجل عافية يبقى قبل أن ندخل في تعريف المفردات أنا عايز أديك مرحلة قبل كده وأقول لك بالك من القدر ده معلوم بالفطرة هذا القدر لا يحتاج إلى إرسال الرسل أم الرسل يرسلوا لي حقول لك بقى الرسل يرسلوا لي بس إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآية هذا تبقى بما شبوكي ده متشوق لحد ما نيجي للقاء الآية إن شاء الله عز وجل أسأل الله عز وجل أن يمسعنا ويكون بتوحيده وأن يمسكنا بتوحيده وأن يفهمنا توحيده وأن يقبضنا على التوحيد